وضميني إلى صدري سأبقى انت ماد الوقت طفلا نام في حجرك أعيديني إلى حضنك وضميني إلى صدري سأبقى انت ماد الوقت طفلا نام في حجرك طفل النام في حجرك وغني لي لحون الدفء كي أرتاح من زمني فيا أمه تاه العمر كل العمر في بعدك خذيني في مدى عينيك حيث الحب والأعين وحيث الحب والأحلام وحيث أكون إما جت بزورق حلمي الآلام وحيث أكون إما جت بزورق حلمي الآلام فمن يا أم يؤويني وإن أخطأت يأتيني يحملني على الأكتاف لو تتعثر الأقدام ويعبر بي دروب الصبر مهما جارت الأيام مهما جارت الأيام أعيدي نكهة الماضي تفوح بعطرها الأغصار فخلف المرج زان ربيعها الفينان صدى الضحكات يحكيها وللنسمات يهديها زهور أما من جميل الأمس ما قد كان بلا دمع ولا هم ولا أحزان لنذكر من جميل الأمس ما قد كان بلا دمع ولا هم ولا أحزان قد اغنى أعيديه فليس يطيق موج البعد في دنيا وأبقيه جوارك حين يصح الفجر كي يشدوه صباحك جنة أمان صباحك جنة امه